نحن المنادي الله أو الله اوه نادي باسم اتحادي الله الله فينا اللي بيجينا الله الله او لجلك يا نصر جينا الله شوف الله شوف الخلائق جت لك الله الله من كل ديره لجلاد الله الله او العب يا نصر واللاعب الله الله جمهورك هسه الملاي